لا عبدون إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متاعت هؤلاء وآباء حتَجَاهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ أَهُمْ يَقُسِّمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ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 ولولا يكون الناس أممَ واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فيض ومعارج عليها يظهرون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 وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَعْشْرِقَيْنِ فَبِأَسَى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 أو نري الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالعذابِ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُو لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ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 فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ